وما ذنوبهم التي أخذهم الله بها وبيّن في مواضع أخر أن منهم قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب وأن ذنوبهم التي أخذهم بها هي الكفر بالله وتكذيب الرسل وغير ذلك من المعاصي كعقل ثمود للناقة وكلواط قوم لوط وكتطفيف قوم شعيب للمكيال والميزان وغير ذلك كما جاء مفصلا في آيات كثيرة كقوله في نوح وقومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون ونحوها من الآيات وكقوله في قوم هود فأرسلنا عليهم الريح العقيم الآية ونحوها من الآيات وكقوله في قوم صالح وأخذ الذين ظلموا الصيحة الآية ونحوها من الآيات وكقوله في قوم لوط فجعلنا عاليها سافلها الآية ونحوها من الآيات وكقوله في قوم شعيب فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم ونحوها من الآيات قوله تعالى قد كان لكم آية في فئتين لتقت الآية ذكر في هذه الآية الكريمة أن وقعت بدر آية أي علامة على صحة دين الإسلام إذ لو كان غير حق لما غلبت الفئة القليلة الضعيفة المتمسكة به الفئة الكثيرة القوية التي لم تتمسك به وصرح في موضع آخر أن وقعت بدر بينه أي لا لبس في الحق معها وذلك في قوله ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وصرح أيضا بأن وقعة بدر فرقان فارق بين الحق والباطل وهو قوله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان الآية قوله تعالى والخيل المسومة والأنعام والحرث لم يبين هنا كم يدخل تحت لفظ الانعام من الأصناف ولكنه قد بين في مواضع أخر أنها ثمانية أصناف هي الجمل والناقة والثور والبقرة والكبش والنعجة والتيس والعنز فقوله تعالى ومن الانعام حمولة وفرشا ثم بين الانعام بقوله ثمانية أزواج من الضان اثنين يعني الكبش والنعجة ومن المعز اثنين يعني التيس والعنز الى قوله ومن الابل اثنين يعني الجمل والناقه ومن البقر اثنين يعني الثور والبقره وهذه الثمانية هي المراد بقوله وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج وهي المشار إليها بقوله فاطر السماوات والأرض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا الآية قال المؤلف رحمه الله تنبيه ربما أطلقت العرب لفظ النعم على خصوص الإبل ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من حمر النعم يعني الإبل وقول حسان رضي الله عنه وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاء أي إبل وشاء قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن اتباع نبيه موجب لمحبته جل وعلا لذلك المتبع وذلك يدل على أن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي عين طاعته تعالى وصرح بهذا المدلول في قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ثم قال المؤلف رحمه الله تنبيه يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن علامة المحبة الصادقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي اتباعه صلى الله عليه وسلم فالذي يخالفه ويدعي أنه يحبه كاذب مفتر إذ لو كان محبا له لأطاعه ومن المعلوم عند العامة أن المحبة تستجلب الطاعة ومنه قول الشاعر لو كان حبك صادقا لآطعته إن المحب لمن يحب مطيع وقول ابن أبي ربيعة المخزومي ومن لو نهاني من حبه عن الماء عطشانا لم أشربي وقد أجاد من قال قالت وقد سألت عن حال عاشقها بالله صفه ولا تنقص ولا تزدي فقلت لو كان رهن الموت من ضمأ وقلت قف عن ورود الماء لم يردي قوله تعالى قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر لم يبين هنا القدر الذي بلغ من الكبر ولكنه بين في سورة مريم أنه بلغ من الكبر عتيا وذلك في قوله تعالى عنه وقد بلغت من الكبر عتيا والعتي اليبس والقحول في المفاصل والعظام من شدة الكبر وقال ابن جرير في تفسيره وكل متناه إلى غايته في كبر أو فساد أو كفر فهو عات وعاس قوله تعالى عن زكريا وامرأتي عاقر لم يبين هنا هل كانت أيام شبابها ولكنه بين في سورة مريم أنها كانت كذلك قبل كبرها بقوله وكانت امرأة عاقرة الآية قوله تعالى قال ايتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا لم يبين المانع له من كلام الناس بكم طرأ له أو آفة تمنعه من ذلك أو لا آمر له إلا الله وهو صحيح لا علة له ولكنه بين في سورة مريم أنه لا بأس عليه وأن انتفاء التكلم عنه لا لبك من ولا مرض وذلك في قوله تعالى قال آيتك أن تكلم الناس ثلاث ليال سويا لأن قوله سويا حال من فاعل تكلم مفيد لكون انتفاء التكلم بطريق الاعجاز وخرق العادة لا لاعتقال اللسان بمرض اي يتعذر عليك تكليمهم ولا تطيقه في حال كونك سوي الخلق سليم الجوارح ما بك شائبة بكم ولا خرس وهذا ما عليه الجمهور ويشهد له قوله تعالى واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وعن ابن عباس أن سويا عائد إلى الليالي أي كاملات مستويات فيكون صفة الثلاث وعليه فلا بيان بهذه الآية لآية آل عمران قوله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه الآية لم يبين هنا هذه الكلمة التي أطلقت على عيسى لأنها هي السبب في وجوده من إطلاق السبب وإرادة مسببه ولكنه بين في موضع آخر أنها لفظة كن وذلك في قوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن وقيل الكلمة بشارة الملائكة لها بأنها ستلد واختاره ابن جرير والأول قول الجمهور وإلى لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته